بسم الله الرحمن الرحيم مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَتَجَشَّمُوا لِمَطَمْئِنَةٍ رَبِّكُمْ وَعَشْرُ شُهُورٍ فَأَوَلَمْ يَسْتَأْنِكُمْ رَبُّكُمْ إِلَّا فَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ فَتَدَبَّرُوا مَا كَانَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ